لَقَادِبَة تَغْمُ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلٍ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا تَفْتِنِ الا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ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 al husnaib wa nahnu natarbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indihhi aw bi'ayidina fatarbasu inna قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا innahum kafaroo billahi wa bi rasooli illaa annahum kafaroo billahi wa bi rasooli wa la yaatoona s salaata illaa wa hum kusalaa wa la yunfiqoon